Ja, maar naast Yeah. ZANG إذا في قلبي حنين ودموعي مليا العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مره إني أزور المصطفى مرّا 还是呢